بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> <تصفيق> بسم الله الرحمن الرحيم هاتوا بسم الله ب بتقرا ب ب بسم الله أكثر الباء تماما بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم. الرحيم، الرحيم، الرحيم، الرحيم. كمان بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أزلناه في ليلة القدر. وما أدراك, وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خيم من ألف شهر ليلة القدر خيم من ألف شهر تنزل الملائكة و في من كل امن ترتل سلام هي حتى ما الفجر